ثم أبو المعالي الجوائمي وهو من هو كما تعرفون في جلالته وقدره وعلو شأنه في سائل العلوم إلا أنه زل في مسألة الاعتقاد أو في بعض مسألة الاعتقاد وترك سبيل السلف إعجابا بالكلام وأهله ثم خاض بحر الكلام الخضم وأخيرا مع علمه وعقله ينتهي إلى هذه المؤلمة التي حار فيها ورجع كما رجع غيره حتى أنه نصح من سبقوه ومن لحقوه وخاصة للاحقين والمعاصرين له نصحهم بأن يستفيدوا من تجربته وهو رائدهم في وقته بل وبعد وقته أبو المعالي يعتبر من الرواد الكبار لعلم الكلام ومن ولا يزال متكلمون إلى يومنا هذا من من شاء الله ومن نحن أحوهم يعولون على أب المعالي في الكلاميات التي قررها بعقله وبقواعده الفلسفية التي أنشأها أو قلد فيها غيره وكذلك بأسلوبه في مغايرة نهج السلس أو في مخالفة نهج السلس ثم بعد ذلك ندم ورجع ونصح قومه لعلهم يستنصحوا فقال يا أصحابنا يا أصحابنا يعني يا أهل الكلام أو يا من يسمعون منا أو يا أهل مذهبه في التك لا تشتغلوا بالكلام وعذب الله نصيح ممن اشتغل بالكلام لو جاءت من إنسان آخر قيل هذا خصم لكلام ومن الطبيعي أن يقول هذا لكن انسان كما قلت رائد من رواده ثم يقول هذا الكلام هذا أمر فيه موعدة قال لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ ميما بلغ طبعا من الحيرة والندم والاضطراب ما اشتغلت به ثم قال عند موته لقد خلت البحر الخضم بحر الكلام متاهاته, متاهاته التي لا نهاية به وخليت أهل الإسلام وعلومهم أهل الإسلام أهل السنة لا يشك خليت أهل الإسلام علومهم علومهم علوم الكتاب والسنة التي تقف عند النصوص فيما يتعلق بالعقائد طبعا هو ما خلى أهل الكلام في غير العقيدة نجد أنه في الفقه والتفسير وغيره صار على نهج بإمه نهج السلف لكن في العقيدة خلى أهل, أهل الإسلام أي أهل السنة وعلومه ودخلت في الذين هوني عن مما يذل على أنه هناك من يقوم بالحجة على الخلق وينهى عن المنكر فلا شك أنه نهي دليل على أنه وجد من نهاه وحذره لأن لا يشتغل وأشفق عليه فخليت الذين أهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجوي نسأل الله السلام وهانا ذا أموت على عقيدة أمه أو قال على عقيدة عجائزني ساور عقيدة الفطرة بمعنى أنه يقول وهذا اعتراف ضمني بأني رغم أني تكتركت عجم الكلام إلا أني لم أوفق إلى فقه عقيدة السلام على جهة التفصيل لو أوفق لها ما شعر بهذه الحيرة ودائما أي انسان يعدل عن الحق بإصرار حتى ولو تاب قد لا يوفق أن يرجع إلى الحق كمن عاش في أحضان الحق منذ من شاه لذلك ينبغى أن يحنر طالب العلم أن يؤسس علومه على غير نهج شرعي سليم فإنه يخشى عليه من أن يتأثر فيصعب عليه الرجوع حتى وإن تال عليه اجتعاب مثل السلم وكما ذكرت سابقا ومن خلال هذه النمالج كل الذين رجوا من أهل الكلام عن الكلام ووظلموا بالسنة واعترفوا بمانج أهل السنة أنه كلهم لم على للرجوع إلى السنة كما كان أصحبها عليه انما التسليم المطلق والبراءه التي عليها العجائز العوام الذين لا يدركون الا البدهيات والامور الفطرية العامه وهذا اعتراف من واحد من اكابرهم وقال قصر الشاه وهو كذلك من كبارهم ومن تلاميذ الرازي يقول كان نعم يقول بعض الخراف الفضلاء, الفضلاء اي من أهل العلم الذين زهوه فقد دقل عليه يوما فقال الخسر الشاه فقال الخسر الشاه لهذا الزائر ويظهر الزائر ممن سرم من علم الكلام يظهرناه من أهل السنة سواء من كان من عوامهم أو متعلميهم فقال ما تعتقد شكرا سبحان الله عند لحظة الحرجة يسأل هذا السؤال وهو متكلم كبير يزعم أنه هو الذي يقرر حقائط الدين ثم يسأل سؤال ما يسأله إلا مستريب أو جاهل أو شاك أو محتار وهو فعلا من المحتارين فمن الطبيعة أن يجيب هذا الرجل الفاضل للجواب العادي الذي البسيط الفطري الذي يلامس العقل السليم قال ما يعتقد المسلمون بحسن, بحسن الظن بالمسلمين وأن المسلمون إن شاء الله كلهم على قيل أعتقد ما يعتقدهم هذا جواب حكيم ما عندي ما غير ما يعتقدهم المسلمون العديد الحق فقال أي شخص رشاهي وأنت من شرح الصدر لذلك مستيقن به شوف نسأل الله العاهد فاقد لليقين قلق مضطرب ما يجد فيما يعتقد من أمور الكلامية التي خاب فيها وتتتتترك في نهج السلس ما يجد ما يشفي غليله ولا ما يغرس في قلبه اليقين والثقة بالعقيدة بحيث يلقى الله عز وجل على ثقة بدين فعبر عن شكه وقال وأنت منشرحا الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال قال المسؤول نعم أشكر الله على هذه النعمة فقال نعم فقال الخصف الشاهي أشكري أشكر الله على هذه النعمة بأنك مستيق ما عندك ريب ولا شك لكني يقول قصر شاهي لكني والله ما, ما والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد نسأل الله العافية أقسم إيمانا مغلبة ثلاث مرات أنه ما يدري طيب كلامه الذي خاض فيه وقال أن هذا هو الحق اللازم الذي لا بد منه وأن وأن إلى آخره وسب السلف ولمزهم واتهمهم بالتجسيم والتشبيه والحشوية إلى آخره وأخيرا يرجع إلى هذه الحال التي لا هو رجع فيها إلى القول الذي كان يسهزئ به ووفق ولا هو ورجد اليقين الذي كان يسعى إليه نسأل الله السلام كذلك ابن عبد الحديد الفاضل مشهور بالعراق يقول على طريقة الفلاسفة والصوفية فلاسفة الصوفية مع أنهم يزعمون حينما خاضوا في أمور الاعتقاد وأمور أسماء الله صفاته أنهم يزعمون أنهم يسعون إلى تنزيه الله عز وجل حتى أنهم نخروا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زعما منهم ومنه أنهم ينزهون الله ومع ذلك يخاطبون الله كأنهم يخاطبون المخلوق كما ترون في هذه الأبيض ومع ذلك يخاطب ربه وكأنه يخاطب شيئا أحدا من المخلوقات فيك يا أغلوطة الدهري الفكري حال أمري وانقضى عمري سافرت فيك العقول طبعا عقول الفلاسفة والذين رادوا أن يخوضوا في ذات الله وأسمانه وصفاته بغيره فما ربحت إلا هذا السفر أما المؤمنون الذين علقوا قلوبهم بالله وآمنوا بالله كما يليق بجلال الله عز وجل ليس فيهم أو لم يشعروا بأحياة السفر بل تلذدوا بلذة السفر إلى الله عز وجل فلحى الله الأولى زعام طبعا يدعى على نفسه وعلى أنثاله يدعى على نفسه وعلى أنثاله فلح الله الذين زعاموا أو الأولى زعاموا أنك المعروف بالنظر طبعا كلمة المعروف بالنظر تأكيد على أنه يقصد المتكلمين لأن المتكلمون قالوا أن الله يعرف بالنظر بمعنى أنه لا يمكن أن تعرف الله حقيقة المعرفة إلا بفكرك لا تعول على الخطرة ولا على الوحي ولا على آيات القرآن والسنة ولا على ما تربيت عليه من نهج الهدى ودين الخطرة الذي نشات عليه بين والديك المسلمين إنما عليك أن تنظر فكر. فلذلك أغلب المتكلمين قالوا أول واجب على العبد إذا بلغ سن الرشد إذا بلغ 15 سنة أن ينظر يفكر من ربه وهل صحيح أن ربه هو الخالق إذا كان هو الخالق فما صفته وما في حاله طيب العبادة هل يعوينون عليه لا يقفون عنده هل هو الخالق أو لا هذا غاية أولا هل هو موجود وغير موجود إذا كان هو موجود هل هو الخالق أو غير ذلك يمتهون إلى هذا الحد ولا يصلون إلى شيء فيقولون يجب أول ما يجب على العبد إذا بلغ أن فلما قيل لهم ليس أحد يستطيع أن ينظر يعني يفكر بك بتفكيراتك وما يصل لنتيجة تتوارد عليه الشكوك فأهلك قالوا إذن قال بعضهم إذن لا نقول النظر الواجب على العبد إذا بلغ أن يقصد إلى النظر يحاول إن استطاعوا لها ماذا معناه يحاول أن يشك ويضطرب في عقيدته ثم يخرج عن دين الفطرة لذي نشعر طبعا الدين الحق الذي قره الكتاب السنة عليه السنة أن الإنسان المسلم إذا نشأ بين أبيوين مسلمين فإنه مستصحب لحال الإسلام إذا بلغ 15 سنة كتبت عليه أعماله ويكفي ما عرفه من شهادة لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله لا وازم ذلك بل حتى تجديد الشهادة لا يلزمه لا يلزمه كل أنت بلغت إذن اشهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله لا لأنه بفطرته شاهد وبتربيته شاهد وبعيشه بين المسلمين شاهد وعالم فلا داعي أن نجدد الشهادتين إذن من باب أولى أن لا نلجئه إلى أن يفكر عن وجود الخالق ومن الذي خلق ولماذا خلق الآخرين من الأمور التي الله عز وجل أراح منها العباد وكلفهم بالفعل بفعل الطاعات وترك المعاصم ولم يجعل هذه الأمور إليهم لتجعلها من مقتضيات الفطرة السليمة والعقل السليم كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر يعني النظر أي أن الاعتقاد لا يكون إلا بالتفكير يقول إن هذا خارج عن قدرة البشر لأن البشر لا قدرة لتها لهم على التفكير بالغيبيات وأمور القدر والأمور المعظلة التي إن لم توصل للتشكيك فإنها لن توصل إلى اليقين وكذلك القونج أعبر عن أمثاله من أهل اللهواء وأهل الكلام الذين خاضوا في الكلام يريدون الحقيقة فلم يصلوا إلى أي حقيقة قال ما عرفت لما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح ثم قال يعني إذا على قاعدة طريقة الرازي والمتكلمين يضع قاعدة ثم يعترض عليه يورد عليها الشكوك ولذلك كل قاعدة عقلية في الغيب لا بد أن يرد في, في من الشكوك ما ينسفها من قائلها ومن مكررها كل قاعدة عقلية في الغيب لا بد أن يرد من قائلها أو من كان على هذا المذهب ما يشكك فيها أما أمور فطرة وأمور العقيد سليم والشرق فإنها لا يمكن أن يرد فيها التشكيك إلا من مريض القلب سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح لأن ما نطيل عليكم في مسألة الممكن المرجح لأن فلسفة أصحابها ما وصلوا فيها الأمتيجة من أجل نحاول أن نصل فيها فلكن ممكن أن نعبر بالتعبير البسيط لمفهومها عندهم هم يقولون بأن الخلق هذا الموجود العالم المخلوق ممكن الوجود كيف ممكن وجود يقولون لأنه لا يعقل أن يكون أوجد نفسه ولأن نرى من مظاهر الكون ومظاهر الأحياء أن هناك ما يحدث وهناك ما يفنى من هذه المخلوقات فما يحدث يدل على أنه كان لم يكن ثم كان إذن هو ممكن وما يفنى يدل على أنه كان ثم ما كان إذن هو ممكن وممكن أن يحدث مرة أخرى مثله أو هو إذن كل الخلق ممكن ممكن الوجود فهو عنده مشكال آخر الممكن هذا ألا يحتاج إلى ما لا يمكن أن يخضع لهذا التصور لابد أن يكون هذا الممكن الذي يوجد ويعدم يوجد ويفنى حدث وينقضي لابد أن يكون له موجد الموجد الذي كان ممكن معناه وقعنا في الدور الممكن يحتاج إلى ممكن بمال نهاية إذن لابد من مرجح مرجح يعني الذي وجوده لا يحتقر إلى غيره تقصدون الله عز وجل مرجح الذي وجوده لا يفتقر إلى يسمونه هم واجب الوجود واجب الوجود يعني لازم الوجود واجب عندهم وليس الواجب الشرعي هم أقل الناس اهتماما بالواجبات الشرعية بل أصحاب مصطلح الواجب للوجود هؤلاء لا يؤمنون بالشرائر فمن هنا يقصدون بواجب للوجود يعني لازم عقلها يسمونه المرجح ثم قال الاختقار وصف سلبي اختقار المخلوقات الى خالق وصف سلبي وكانه يرى ان عظمة هذا الكون تقتضي عدم وجود الوصف السلبي ثم قال يعني انتهى الى لا شيء قال اموت نسأل الله السلام والعافية أموت وما عرفت شيئا هكذا قال وقال آخر ذكر أنه حموي كما ورد في در التعارب ألطج على فراشي شوفوا كيف نسأل الله السلام يعني بدل ما يذكر الله عز وجل ويقرأ أوراده وينام هنيئا بعقيدته السليمة الصافية يجلس حائرا طول الليل وإنتهي لا, لا شيء يقول الطجع على فراشي وضع الملحف على وجهي وقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء طبعا من المتكلمين حتى يطلع الفجر ولم يترجع عندي منها شيء وهكذا يعيش عمره في هذه الترهات التي متاهات التكرر الكلام فيها متاهات والخوف فيها متاهات والنهايه منها متاهات نسال الله السلام والعافيه هذا تصوير لحال المتكلمين لا يمكن ان يعبر عنه غيره وفي ذلك عبره للمتعب وعبره للمتعبين لكن من يتعب من عساه الله فسيجد ذلك العبره والعبر لكن من ابتلي بالكلام فقط لا يتعب نسال الله السلام إلا إن المفرقه وكان قصده فعلا أن يبحث عن الحق دليل ذلك أن كثير من المتكلمين المعاصرين الآن بدأوا يرفعون رأية الكلام منتصرين لهذا المنهج منتصرين لهذا الكجاه لمؤلفات وكتب ومحاضرات ويشنون الحملة والحملة على أهل الحق والاستقام ويتهمونهم بالتحجر والتشبيه والتجسيم والحشوية من جديد كما فعل أسلافهم وبدأوا يهتمون بكتب أهل الكلام خاصة كتب هؤلاء الذين ذكرهم الشائع هناك طائفة من المتكلمين المعاصرين وما أكثرهم بدأوا يعنون بها في الكتب وينشرونها على أنها البديل ضد التيار السلف وهذه مصيبة وداهلة أن لا يتعظوا بمن سبقهم ولا يخذ بنصيحة المشوقين من شيوخهم ولا من أهل السنة والجماعة لكن الأمر لا من قبل ومن بعد الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتدارك الله برحمته وإلا تزندق كما قال أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب يقصد في هذه العبارات أولا من طلب الدين بالكلام يقصد أن من بدأ علمه بأخذ علم الكلام قبل أن يتعلم العلوم الشرعية التي تبني العلم على أسس سليمة أو من كان نصيبه من القراءة في علم الكلام أكثر من غيرها أو بدأ يقرأ في هذه الأمور قبل أن يشتب عوده وهو حديث السن فإنه في الغالب يزيغ نصر الله السلام وهذا الكلام لم يكن مجرد ظن من أمثال يبي يوسف بل يحكي نهج أهل الكلام قديما وحديثا ما من إنسان يؤسس معلوماته على غير العلوم الشرعية في الدين خاصة العقيدة إلا ولا بد أن يتلوث فكره وتنحارف فطرته وينهج غير نهج المؤمنين وغير نهج السلس علمة الدين لأن علم الكلام موضوعاته تتعلق بقضايا العقيدة فهي تستهوي القارئ ويظن أنها وسيلة أن علم الكلام وسيلة لفهم الحق ولفهم العقيدة السليم فمن هنا ينجرف من حيث أن يظن أنه على هدى وعلى طريق مستقيم وكما قلت لكم سابقا الغالب أن علم الكلام يستهوي المبتدي ويستهوي غير المتفكه في الدين يستهويه بمعنى أنه يجد فيه ما يعجبه يعيش في خيالات وأحلام وأوهام يظنها حقائق تكبر في نفسه ويملكه, ويملكه الإعجاب بهذا المسلك وهذا المنح وبكلام المتكلمين لأنه, لأنه يزينه الشيطان من ناحية ولأنه في قضايا غريبة طريفة تستهوي المستطلع فيتمادى بها يتمادى معها أحيانا لمجرد حب الاستطلاع والوصول للمتائج الكلام وأحيانا يشربها قلبه فيظن أنها هي الحق فيتمادى بها و عنده شيء من النهم كلما قرأ حب الزياد من القراءه ولذلك الذين سكن هذا المسلك في قراءه كتب الكلام أو كتب الفلسفه أو كتب الادب الغير المنضبطه في الغالب انهم يدمنون القراءه على هذه امور ويستط ولا يستطيعون الخروج منها وتستهويهم بحيث لا يستطيع التخلص وإذا قرأ غيرها يشعر أنه لا يستفيد وأن العلوم الأخرى جافة غير مفيدة وأنها أيضا لا ولا وليس فيها جديد إلى آخر هذه السمة موجودة إلى اليوم في الفلسفة أو المحبين للفلسفة المحبين للعلم الكلام وللكتب غير النافعة الكتب القصص غير الموجهة كتب الفن كتب الأدب كلها تستهوي القراء في الغالب وتهلكهم أيضا في الغالب إلا من عصر الله وما من أحد يأخذ هذه العلوم بأكثر من العلوم الشرعية إلا ويصير عنده شيء من اللوثة في دينه وفي سلوكه إذن الغالب أن من طلب الدين بالكلام يصب به يصل به الأمر إلى التزندق إما جزئيا وإما كليا ومن طلب المال بالكيميا يقصد ظاهرة كانت موجودة قديما وهي أن كثير من من يتعلمون الكيميا يستخدمونها في خداع الناس ويراهنون على ذلك طبعا عوام الناس وأشباه العوام او الذين لا يعرفون هذا العلم يظنون أنه نوع من السحر أو نوع من الدجل وأيضا لا يعرفون أن هذه الأمور علمية فيأتي من عنده شيء من الكيميا فيراهن على أن يقلب هذا العنصر إلى عصر آخر أو هذا الماء من سائل إلى جامد أو هذا اللون من لون إلى لون أكثر الناس الذين ما عندهم الماء يقول ما تستطيع ما معقول فيراهن ويجعل هذه وسيلة لكسب الرزق وكان بعضهم يجلس في الساحات وفي الطرقات من أجل المراهن على ذنور ويكسبها طريقة للعيش يعيش بها على حساب السذج فيقول من فعل ذلك أفلس بأنه لأن مصدره غير سليم والغالب أن من كان مصدره المالي غير شرعي الغالب أن نهايته بفلاس كما يفعل هؤلاء كثير من الدجالين وكثير من المتسولين يبقى وإن ملك من الدنيا كثير إلا أنه حاله حال, حال, حال, حال المفلس ونهايته إلى فقر ويزيده الله فقرا ما دام طلب العيش عن هذه الطرق غير الصحيفة ومن طلب غريبا الحديث كذب يقصد أن كثير من أهل اللهوى والبدع يتلمسون غرائب الحديث وغرائب النصوص وغرائب الشواذ الفتاوى وشواذ الأحكام وشواذ المواقف بدعوة أنهم يريدون أن يطلعون عليها وفي الحقيقة أنهم في الغالب أنهم يريدون أن يلبسون بها على الناس ثم أن من دخل هذا الباب في الغالب أنه يصاب بنفس المرض يعني إذا طلب غريب الحديث سواء ما يتعلق بالحديث المكذوبة مثلا أو بالحديث التي فيها نوع من الإشكال والاشتباه أو غيرها إذا ولج في هذا الباب وأكثر منه لابد أن يتأثر على نحو يجعله يتعلق ببعض الإشكالات ستثير في نفسه الشك ويجعله أو تجعله ممن يثيرنا الشكوك بدعوة أن عنده علم وأن عنده طرائف وأن عنده الشريسة عند الناس تتبع غريب الحديث في الغالب النويوكا في هذه الظواهر التي تؤول بالإنسان إلى الكذب والدجل والشك والري نعم وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجديد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبال على السلام وقال لقد اطلعت من أهل السلام على شيء ما وننت مسلما يقوله ولأن يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه ما خل الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام انتهى طبعا كلاما للشافعي في عقوبة المتكلمين كلام سابق وله أيضا عبارات أخرى تشبه هذه العبارات وسبب ذلك أن الشافع رحمه الله لمن تصدى للأوائل الجهمية والمعتزلة تصدى لهم وناقشهم مثل حفظ الفرد وغيره ناقشه مجرس بينهم وبينهم, وبينهم مجادلات اول وقت ثم قطع باب المناقشة لأنه رأى أن مناقشة كلام تمرد حتى نهنها عن جدالهم بعدما جرر وأشار إلى مسألة موضوعات التي يقولونها ويطرحونها على الناس وأنها موضوعات خطيرة في الدين بمعنى أنها أن المتورع وال... بل حتى المسلم العادي صاحب الفطرة ينفر من مقولاتهم لأنها تتعرف بقضايا خطيرة فيها أولا إساءة أدب مع الله عز وجل وفيها ثانيا أخوض في القدر وفيها ثالثا خوض في الغيبيات التي لا يعلمها الله عز وجل فكل مسائل الكلام تدور حول هذه الأمور الكلام في الله عز وجل بذاته واسمائه وفعاله بغير علم وبسوء أدب وبكلام أحيانا لا يليك للبشر مع البشر فحيث بكلامهم مع الله عز وجل والشافع تورع رحمه الله من أن يذكر شيئا مما سمعه وناقشهم عليه لأنه يرى أن مجرد حكايته فيها إساءة مع الله عز وجل بل أحيان فيها قدح في ذات الله وأسمائه وصداته وسب لله تعالى فمن هنا ما مثل ولا ذكر لأنه تورع عن من يذكر نقولاته لكن أشير وأشير إلى قاعدة وعلى مجتنب مجتنبه الشافعي لكن نشير إلى قاعدة عندهم تعرفون بها مدى إساءة الأدب مع الله المعتزل والجهمية كثير من كلامهم يدور على الزام الله بلواية ما أذكر هذه اللواية لأنها شنيعة وأيضا أقول بأن الله لا يفعل كذا ما, هذه ما أذكر هذه اللواية لكنهم ذكروها بل يقولون لا يستطيع أن يفعل ويقولون يجب على الله أن يفعل كذا تعالى الله يجب أن يفعل عليه كذا ويجوز له أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا يفعل ويجوز له أن يفعل إلى من الأمور التي هي ترهات لو في بشر فاعتبر هذا من أعظم ساعة الأدب فكيف وقت قيلت في الله هذا مما أشر إليه الشاب وأيضا وأي يقصد أمور أخرى عظا يعني كبار يتورى عن مسلم عن مجرد ذكالته فلذلك قال لأن يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه كفار ما أظن هذه مبالغة لأنه ترجع له التوبة لو تلع بأي شيء مما نهى الله عنه ما خلال الشرك خير له من أن يبتل بالكلام لأن الذي يبتل بالكلام قل لأن يوفق للخير والهداية إلا نادرا إلا نادرا لأنه يعيش في أحلام ثم إنه في الغالب تتمادى به الجدل والخصام إلى أن يمتهن هذه هذا المسلك ويحترفه حرفه ويظن أنه على الحق ويستضغ بسلوقه ويظن أن هذه عبادة حتى أنه ورد وأثر عن كبار المتكلمين الأوائل من المعتزلة مثل عمر بن عبيد وواصل بن عطاء أنهم حتى في رحلاتهم يتقصدون العلماء ويتقصدون مجالس العلم في البلاد لمجرد الجدل والنقاش لا تنتلقى العلم بل حتى إذا ذاروا مكة كما ورد عن عمر بن عبيت أنه مرة ذهب إلى مكة فصادف ذهابه مع وجود أيوب السقتياني رحمه الله أعلام الأمة أعلام السنة فقارنا أحد, أحد الناس الذين تنبهوا قارن بين سلوك الرجلين فذكر أن عمر بن عبيد يجلس في بيت الحرام ثم بعد صلاة العشاء يجلس يطلب وينادي من يناظره على بدعة طبعا فيجلس يناظر الواحد والآخر إلى الفجر حتى أنه مرة لما صلى الفجر أنتهى من الصلاة بعد نقاش طول الليل قال لمن نقشوه هاي يعني باقي عندكم شيء هاتوا بعد صلاة الفجر نسأل الله السلام هذا المقارن ذكر بالمقابل أيوب يقول كان يقوم إذا صلى العشاء إلى الفجر يصلي هذه المقارنة الصحيحة التي تبهيها نعرف الفرق بين أحوال القوم هذا يجادل ويظن على الحق أيضا. لا تظن أنه يجزم أو يعتقد أن جداله بباطل بل يظن أنه ينصر الحق ومحتسب يظن بعض أعظم الجهاد وأنه أعظم من الجهاد بالسيد ويرى أنه أعظم أجرا من أيوب السخياني الذي يقوم من العشاء إلى الفجر يصلي بل يحقر هذا الاتجاه والسلوك وهذا ما يفعله كثير من المتحدلتين والمجادلين في عصرنا ممن يظنون أنهم يحسنون صنعا ممن قد ينتسقون إلى الدعوة الله تجد كلامهم ثارثرة ولا يملون من الثارثرة ولو من يسفر معهم سهلا ويواصد طول وقته الكلام في الأمور والإشكالات التي قد لا تكون إلا عند أهل العلم أو لا يقدر عليه إلا العلماء الفحول ومع ذلك تجد هؤلاء هذا الصنف الذي يحبون الكلام مع علم الكلام يضيعون وقتهم ووقت الأمة في صراعات كلامية وتفريغ عاطفي لو كيمة له نعم سأله لك التعليق على العبرة الثانية نعم التعليق يقول ذكر بيهك منقر الشافعي يعلق عليه بقوله إنما أراد الشافعي رحمه الله بهذا الكلام حفصا وأمثاله من أهل بدأ وهذا مراده بكل ما حكى عنه في ذنب الكلام واحد غير أن بعض الرواسط لقى وبعضهم مقيده. وفي تقييد من قيده دليل على مراده ثم نقل نقل عن أبي الوليد بن الجارود قوله دخل حفص الفرد على الشافة فكلمه ثم خرج إلى الشافة وقال لنا لن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال اتهامه خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل واصحابه وكان يقول بخلق القرآن ثم قالوا هذه الرواية تذل على مراده بما اطلق عنه فيما تقدم وفيما لم يذكرها هنا وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموما عنده وقد تكلم فيه ونظر من نظره فيه وكشفه عن تمويه ما ألقيه إذا سمع بعض أصحابه من أهل هو شيئا مما, هو مما هم فيه هذا الكلام محتمل غير واضح غير واضح <تصفيق> لأن بعض الأئمة يقصد يدخل في الكلام المناظرات والجدال بالحق ويدخلها في سمى الكلام هذه مسألة لا نقف عندها كثيرا وإن كان السياق يشعر بأن علم الكلام الذي عند الشاعر جائز وأنه لا يقصد في وهذا غير وارد لأمرين الأمر الأول لأن الشافع سبق المتكلمين هؤلاء متكلمون الذين نعنيهم ما خرجوا إلا في قرن الرابع الهجر وما بعد والأوائل الجهمية والمعتزدة وهم على طريقة واحدة في الأصول لأن اختلفوا في الجذريات أصول الكلام عند متكلمة الأشاعر ولمات الريدية هي أصول كلام عند الجهمية والمتنزلة عندما تختلف في التفصيلات وفي وجوه المساعد فقط فعلى هذا ذنب الشافعي لا شكرا ينصرف إلى علم الكلام جملة وتفصيل وينصرف إلى اللاحتين والسلاحين الأمر الثاني أن الشافعي حينما تكلم تكلم بكلام مطلق أكثر من موقع تكلم عن حص وعن غير حص ثم أنه هو نفسه وقف عن منياج حتى وهو كان يجادل باسم الحق وقف ورغو, ورغو, ورغو الناس بأن لا يجهدله. وموقفه هذا دليل على أنه أن قصده علم الكلام مطلقا ومع ذلك نحسن الظن في كلام البيهطي لأن البيهطي ربما يدخل في الكلام مجادلة أهل الأهواء ومناظرتهم بالحق بعضها العلم فعلا يسميها شيء من الكلام الجائز لكن نظرا لأن الاستلاح تقرر في القرن الرابع وما بعده بعد العصر الشافعي فلابد أن يحمل الكلام الشافعي عليه في حاله والظاهرة التي في وقته أما ما بعد وقته فمن التعسف أن نجر كلامه إليه كلام الذين يزعمون أن الشافعي قد لا يقصد هذا الكلام أو غيره من ذنب علم الكلام مثل الذين قالوا ان علم الكلام هو مذهب السلام سواء بسواء او قالوا بان الاشاعر الماثريدية مذهبهم مذهب فلان وفلان ممن سبقوهم مع ان هذا المذهب لم يطرأ الا بعد القرون الفاضلة لم يضيعرف مذهب الاشاعر في الكلام ولا مذهب الماثريد الماثريدية الا في بداية قرن الرامع فمن هنا نسبت هذه المذاهب إلى من سبقوا في القرون الثلاثة الفاضلة مغالطة بل جناية على أهل السنة وعلى إمة الدين وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته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 بربوبية جبريل وميكائل وإسرافيل أي يهديه لمختلف فيه من الحق بإذنه إذ حياة القلب بالهداية وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة فجبريل موطل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب وميكائل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب والله المستعان حسنت لذا ينبغي أن يحرص المسلم دائما. على التمسك بمثل هذا الدعاء أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأدعية لمناسباتها ولذلك نجد أن أكثر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الأدعية تناسب ما جاءت له في نوع الأدعية دعاء الاستغافة استنزال المطر دعاء الكرب الأوراد التي يولد بها النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح ومساء بالقرآن وغيره الأدعية التي يرقي بها بعض الأمراض أو عموم الأمراض ومثل هذا الدعاء الذي يتعلق بما يختلف عليه الناس أو ما يشكل على المسلم في دينه وأموره العقدية فلذلك ينبغي على كل مسلم وكل طالب علم أن يتعلم ويعلم الناس تعلق قلوبهم بمثل هذه الأدعية الوالدة عن نبي صلى الله عليه وسلم لمناسباتها فإنها أفضل من الأدية التي تنشأ على غير فقه ولا يعني هذا أن الأدعية الأخرى لا تجوز بل باب الدعاء مفتوح وكل يدعي بما يتيسر له ما لم يعتدي في الدعاء وما لم يدعو بألفاظ مشتبهة أو بدعية لكن أقول أن أدعية المأثورة لمناسباتها لا شك أنها أعظم وأبلغ بل إنها سنة التنسك بها سنة ولذا فإن مثل هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي تناسب الأحوال التي يكثر فيها اختلاف الناس اختلاف المسلمين في الفتن والخلافات التي تعصف بالناس حيانا أو يضطرب فيها المسلمون أو يشكل الأمر الخلافات فيها على كثير منهم أو على شبابهم فلذلك في مثل هذا الوقت الذي طرعت فيه بعض الخلافات حوال كثير من المسائل في الدين وفي الدعوة وغيرها ينبغي التمسك مثل هذا الدعاء ولكثار منه لأنه بإذن الله وسيلة إلى الوصول الحق والإرشاد إلى الطريق المستقيم كما ورد في هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاق إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقى النفي والتشبيه زل ولم يصب بالتنزيح يشير الشيخ رحمه الله قبل أن نبدأ بالشرح حبا أعطي ليام مجمل لمعاني هذه الكلمات أو هذه العبارات لأنه سيشرحها الشيخ لكن شرح متفرق يقول ولا يصح لمن بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم يقول يخشى على الذين ينكرون الرؤية ألا يروا ربهم لأنهم يحرمون من الجنة بسبب كفرهم بإنكار هذا الأمر القطعي ولا يصح لمن بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ تأول الرؤية نعم يقصد انه يخش يخشى الحرمان على من انكر الرؤية الحرمان من دخول الجنة ومن ان يرى ربه سبحانه اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضافي للروبية ترك التأويل يقول التأويل الشرعي وهو التفسير الحقيقي لهذه المعاني مثل الرؤية وغيرها وكل معاني الرؤية مثل اسماء الله وصفاته تفسيرها وترك التأويل تأويلها كالرؤية والصفات وغيرها هو ترك التأويل يقصد التفسير الحقيقي الذي عليه السلف هو ترك التأويل الممنوع فهناك عبارة موهمة كأنه يقول التأويل ترك التأويل ويقصد بذلك التأويل الحقيقي هو أن يترك التأويل البدعي تأويله بترك أي تفسير هذه النصوص بأن تؤمن ويؤمن بها على حقائقها دون أن نلجأ إلى تفسير تفسيرا غير سليم ولزوم التسليم أي التصديق بأنها حق وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقن نفع التشبيه زلا ولم يصب التنذيق يقول من لم يحاذر أن ينفي ما أثبته الله عز وجل من الرؤية والصفات غيرها فإنه يزل عن الحق وكذلك من حاول التشبيه أي لم يحادر من التشبيه تشبيه لبخلطة فإنه أيضا يزل ولم يصب التنزيل نعم اقرأ يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء وهذا بين واضح عن معناها رؤيتكم, رؤيتكم لله عز وجل يوم القيامة نسأل الله يمتعنا جميعا لذلك رؤيتكم لله عز وجل في الجنة يوم القيامة كرؤيتكم من حيث الوضوح كرؤيتكم للشمس والقمر كرؤيتكم للشمس في رابحة النهار وللقمر ليلة البدر ليس دونهما سحاب إذن ماء المصدرية ترجع إلى الرؤية كما ترون يعني كرؤيتكم إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر نعم وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاتمالات عنها وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص طبعا نصوص الرؤية كما ذكرت قبل أكثر من درس واضحة واحتمالات التأوين كما ذكر الشيخ غير واحدة وأشير إلى شيء من نماذج عدم أو استحالة احتمال التأوين فمثلا الذين أنكر الرؤية بعضهم صرف الإنكار إلى كلمة ترونة, ترونة. قال ترونة يمكن تكون بالقلب لأنه الانسان يرى في المنام رؤيا ويقول رأيي ويرى رايا من الاراء يقول رأيي رأيت ان الامر كذا يعني هذا رأيي فاذا هذه امور قلبيه طبعا فعلا يلبسوا على الناس كده لكن ترد عليهم نصوص اخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم عيان هذا العيان منام هذا العيان بالقلب وكلمه عيان محكمة ثابته في النصوص القطيه هذا شيء الشيء الآخر النواع ذكر في القرآن والقرآن مفسر للسنة والسنة مفسر للقرآن ذكر الرؤية بالنظر إذن النظر غير الرؤية من حيث من كثرة المدلولات اللغوية وتفريعها فنظر تعني بالعين الباصرة وتعني رأى كذلك رأى تعني نظر فإذن لو كدزلا يتمحل ويؤولوا كلمة ترون ورأيت ونحو ذلك فإنهم يرد عليهم بقولها عز وجل وجوه اليومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ما يستطيع من يقول رأيته في المنام أن يقول نظارت في المنام لأن هذه تختلف إذن نصوص الرؤية وردت متواترة كما أن الصحابة سألوا سؤالا سؤالا بينا واضحا حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق بالله عز وجل وعظمته وجلاله العمور يوم القيامة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا لو كان مسأة حلم أحلام أو رؤية منمية أو كان المقصود يرون ربهم بقلوبهم لما كان لهذا السؤال فائدة لأن مسأة رؤية القلب أمر لا يعد رؤية حقيقية فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم ومثل لهم بهذا المثل الواضح ثم هذا المثل برؤية الشمس والقمر ينطبق على رؤية العيون الباصلة لا رؤية القلب لأن القلب لا ليس لرؤيته بالأمور مزيجة لا في الليل ولا في النهار بل القلب لا يرى رؤية حقيقية القلب رؤياه إما منمية وإما من باب المعاني التي لا تقبل الحس ولا التفسير بالحس نعم فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك مما اشتعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي وإلا لو أخل المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضح لا مبينا موضحا وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إن كانها فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس في العقل ما يحيلها بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته ذا حكم بأن هذا محال وأن يشير هنا إلى تعبير عند المتكلمين وأراد أن يرد عليهم بمصطلحاتهم والسلف أحيانا يلجأون لمثل هذه الردود من باب إقامة الحجة وإنزام الخصم بالحق فقوله أن هذه دعوة منكم خلوكم في أكثر الرقلاء وليس في العقل ما يحيلها يعني النظر نظر المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم ليس هناك في العقل ما يحيلها يقول بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته حكم بأن هذا محال يقصد بذلك أنه لو يعني أعرضنا على أي عقل سليم أنه يمكن أن يكون هناك موجود له وجود ذاتي هو موجود في الأبهان أو موجود في الخيال أو موجود في العقول أو موجود موجودا معنويا لأن الموجود المعنوي أمر افتراضي ليس لكن لو اخترأ قررنا لصاحب العقل السليم أن هناك موجود له وجود ذاتي قائم بنفسه يعني وجوده ذاتي لا احتاج لغيره موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لو قلنا لأي عاقل عقله سليم ان هناك موجود لكن لا يمكن ان يرى لا يمكن ان يرى من معناته يعني افتراضات الفلاسفة دائما والمتكلمين لها مصطلحات معينة قصده لا يمكن حتى ولو وجدت الاسباب وانتنعت الموانا طبعا نحن نقول ونعسى قد أن الله عز وجل لا يمكن رؤية في الدنيا لماذا؟ لأن الله بيّن لنا ذلك لأن الله بيّن لنا ذلك كلما عندنا دليل آخر لكن لو أنها الموانا التي تحجب من الوجود من النظر انتفت والأسباب التي تقدر البشر على النظر وجدت هناك عقلاً من وجود من من هل هناك من مانع عقلا من النظر إلى هذا الموجود قائم بنفسه يعني مثلا الملائكة نعلم أنها موجودة مخلوقة لها وجود قائمة بنفسها بمعنى أنها لها وجود ذات مستقلة ليس وجودا معنويا أو عقليا أو خياليا لها وجود الملائكة هل أحد من البشر غير من استثن الله عز وجل رأهم لكن هل يحيل العقل أن نراهم ما يحيل العقل لو أقدرنا الله على ذلك أو هيئ لنا ذلك رأيناهم والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل والله عز وجل هيئ له ذلك فرأاه لكن نحن لا نستطيع أن نرى ذلك لماذا لأن هناك أسباب وموانا إذا زيلت هذه الأسباب وارتفعت الموانع أو توفرت الأسباب للرؤية وارتفعت الموانع فإنه ليس هناك ما يمنع أن ترى الأبصار ما يمكن رؤيته هذا أمر أمر آخر بالمناسبة أذكره وهو مدهي وهو أن الأمر راجع إلى قدرة الله عز وجل لماذا يخوضون في أمر أثبتها الله عز وجل وراجع إلى قدرته أليس الله سبحانه هو الذي سيقدر عباده على رؤيته بما يليك بجلال سبحانه وليس في ذلك نقص له سبحانه عز وجل ولا يحيطون به علم ولا يحيطون به رؤية إذن ما المانع إذا أقدرهم الله فالمسأل راجعة إلى قدرة الله وينتهي الجدال فلا يقال والله مستحيل أو غير مستحيل إذا جاءنا خبر عن الله وآمنا به وصدقنا والله على كل شيء قدير سبحانه نعم. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك الوهم فهو جاحد معطل بل الواجب دفع ذلك الوهم, دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل سينفيهما ردا على من أثبت الباطل بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقى النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعدوم لا يرى وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم فإن نفي العلم به ليس بكمال وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما وقوله أو تأولها بفهم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا فسم فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكرك القول غرورا والعبره للمعاني لا للالفاظ فكم من باطل قد قيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق وكلامه بناء لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاق إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريق ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها وترك القول على الله بلا علم فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو وأنه لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا أحسنت برك الله بك نقف هذا المقطع لأنه المقطع القادم في تفصيل أنواع التأويل وهي تفصيل لما أجمله في هذا المقطع نتركها في الدرس القادم إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قد صار لقظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام فتأويل الخبر هو عين المخبر به وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله ويعلمك من تاويل الاحاديث وقوله ذلك خير واحسن تاويلا وقوله سانبهك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا الى قوله ذلك ساويل ما لم تستطع عليه صبرا فمن ينكر وقوع مثل هذا فمن ينكر وقوع مثل هذا التاويل والعلم بما تعلق بالامر والنهي منه نعم هذا سؤال انكاري فمن ينشر وقوع مثل هذا التاويل في هذا هذا المقطع ذكر انواع التاويل عند السلف يعني ان الانواع الصحيحه التي تفهم من النصوص الشرعيه والتي عليها السلف التاويل عند السلف على انواع النوع الاول تأويل الخبر تأويل الخبر الخبر الوارد في كتاب والسنة. والسنة سواء كان هذا الخبر يتعلق بعالم الغيب أو يتعلق بعالم الشهر فإن تأويل الخبر وقوعه هل هو عين المخبر به يعني ذات المخبر به مثال ذلك قوله عز وجل اركعوا واستدوا أو اسبروا وصابروا تأويل هذا هو نفس الركوع والسجود والصبر والنصاب ومثل قوله عز وجل الرحمن على عرش استوى هذا خبر جاءنا عن الله عز وجل فتأويله حقيقة الاستوى تأويله أن الله عز وجل استوى على عرش ليس له معنى معخر وهذا تأويل فطري سليم يناسب الفطرة والعقل السليم ثم أنه يتناسب مع فهم العرب للغاتهم ثم إنه هو الحق الذي يقتضي صدق خبر الله عز وجل لماذا؟ لأن الله أخبرنا بأخبار غيبية أو غير غيبية فالخبر لا بد أن يكون هو عين تأويل الخبر لا بد أن يكون هو عين المخبر به ومعنى عين المخبر به بمعنى أنه هذا الخبر الذي جاء عن الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم تأويله هو ذات المخبر به ليس شيئا آخر لا تبحث عن تخصير بعيد لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يقول الحق في الصدق ولأن الخبر إن كان غيبي فلا سبيل إلى معرفته إلا من خلال ما تكلم الله به وما تكلم الله به له معنى يدركه الذهن والعقل وإن كان من علم الشهادة فسيرها الإنسان بمداركه وحواسه فيصدق الخبر بعد القول به المهم أن هذا النوع الأول أي تأويل الخبر هو أن تعتقد حقيقة المخبر به كما أخبر الله به وكما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا نعم أنا مثلت نعم قبل قليل بمثال خطر نركع وسجد ليست للأمر تأويل الخبر هو عين المخبر به كأخبار الله عز وجل عن الاستواء وأخبار الله عز وجل عن أحوال البعث وأخبار الله عن الرؤية وأخبار الله عن أشراط الساعة فإن تأويل هذا الخبر هو اعتقاد عين المخبر به دون زيادة ولا نقص النوع الثاني تأويل الأمر وهو ما ضررت له مثلا قبل قريب اختلط علي المثال تأويل الأمر هو بنسب بمثل ما ذكرته كقولها عز وجل أصبروا وصابروا أركعوا واسجدوا فإن تأويل هذا الأمر الذي أمر به بإيقاعه كما أمر الله بانتثاله كما أمر الله بفعله كما أمر الله إن كان أمرا بفعله وانكار نهيا من الانتهاء عما نهى الله عنه فقول الركوع والسجد تأويلها وقوع الركوع والسجود من العدل وقوله عز وجل اصبروا وصابروا تأويله تنفيذ الصبر عندما يأتي له سبب إذن تأويل الأمر فعل المأمور به كما قالت عائشة في تأويل قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبق بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع بعد نزول هذه السورة عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول قوله, قوله عز وجل قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس في دين الله يفواجه تشبه بحمد ربك واستغفر وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلى فأويله هذا نوع ثالث هذا نوع ثالث الثاني قلنا فأويل الأمر في مثل ما قالته عائشة عن نبي صلى الله عليه وسلم فينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسبح ويستغفر صار ذلك عادة له في ركوع فهنا أول معنى الآية أولها بالفعل وكل أمر ونهي يأتي في القرآن والسنة كل أمر ونهي يأتي في القرآن والسنة فإن تأويله بامتسانه تأويله بامتسانه والنوع الثالث تأويل الشيء بمعنى وقوعه نعم بمعنى وقوعه تأويل خبر الله بمعنى وقوعه فتأويل يوم القيامة وقوعه تأويل أشراط الساعة وقوعه وكل ما أخبر الله به واخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الشيء وقع تأويل وقع لذلك وقع الشيء وقع منه تأويل فمنهم الأخبار التي وردت ما وقع تأويلها لحيث لا يحتاج الناس إلى تكلف في معنى ذلك فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه ستخرج نار ذكرها شرق المدينة تضيء لها أناق الإبل في أف الشام أو نحو ذلك فوقعت هذه النار هدفت فلمّا حدثت توقعت تأويلها ما عاد يحتاج الناس أن يؤولوا الخبر لكن هناك أخبار لم يقع تأويلها وتأويلها كان كالخبر عن يوم القيامة كما جاء في هذه الناح قوله عز وجل هذه الايه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا يعني هل جاء هل ينظرون إلا وقوع يوم القيامة هذا هو تأويله هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوعه والنوع الرابع تأويل الرؤية وتأويل الرؤيا على صنفه تأويلها بمعنى تفسيرها كما ستقع وهذا قد يحدث لمن أعطاه الله عز وجل شيء من الفراسة والموهبة في التأويل تفسيرها كما ستقع كما كان عليه يوسف عليه السلام وكما كان عليه كثير من أهل الفراسة وأهل الأهل يؤولون الرؤية بمعنى أنهم يفسرونها كما, كما ستقع فتقع على تهم أوله ومن, ت... ومن تأويل الرؤية وقوعها على ما يعني يناسب مشاهد الرؤية ومن تأويل الرؤية وقوعها بمعنى أن الرؤية تأويلها على نوعا منها ما يدركه أهل التأويل للرؤية فيقع كما يؤولون ومنها ما لا يمكن إدراكه حتى تقع فيكون وقوعها تأويلها ك الصنف الذي سبق والنوع الرابع نعم لا. تأويل العمل الخامس تأويل النوع الرابع الخامس تأويل العمل ها؟ الرؤية المنام التأويل الرؤية على نوعين تأويلها بمعنى تفسيرها كما ستفع كما يحدث كما حدث ليوسف عليه السلام ولكثير من أهل فراسة فإنهم إذا سمعوا بالرؤية أولوها ووقعت على ضوء تأويلهم فمعنى هذا تسيرها على ما ستقع عليه ثم تقع على رح نحو هذا التأويل والنوع الثاني تأويلها بمعنى وقوعها على نحو مشاهدها وإن لم يفسرها الناس يعني مثلا ترى رؤية ترى رؤية فأحيانا تسأل بعض الناس فيفسر لك الرؤية فتقع كما فسرها فهذا نوع من التأويل تفسير ذلك الشخص لك صار تأويل للرؤية لأنها وقعت على نحو ما فصل وأحيانا لا تسأل عنها أو تسأل فلا تجد من يخبرك فتصبر حتى يقع تأويلها وهو وقوع ما يصدق الرؤية النوعان متشابهان لكن هذا يكون بإدراك البشر وهذا لا يكون إلا بعد الوقوع فكل ذلك يعد من التأويل الحقيقي الذي لا مجال للعدول فيها عن المعاني الصحيحة أو التخرصات أو ظنور وتأويل نوع, نوع الأخير والخامس تأويل العمل كقولها عز وجل ذلك خير وأحسن تأويل يعني مثل ما نسميه الآن التطبيق وإن كاف الكلمة في حقيقة فيها نظر تطبيق الشيء يعتبر تأويل له تأويل العمل أي تطبيقه او العمل به تطبيقه أو تنفيذه تأويله تنفيذه طبعا لا يكون العمل عن سابق أمر تأويل الأمر طبعا تأويل الأمر العمل به لكن أحيانا يكون العمل نفسه يسمى تأويل بمعنى أنه مآل للشيء مآل للشيء وكل هذه المعاني تعود إلى معنى المآل والتفسير إلى معنى المآل والتفسير هذه مع أنواع التأويل عند السلف وما عداها في الأمور الشرعية يعد تكلفاً وأحياناً يعد انحراطاً وقد يعد ضلالاً وقد يعد كفراً كما سيأتي في أنواع التأويل الأخرى نستكمل هذا المقطع من أجل المقف على مقطع مناسب نعم وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها وما انزل ايها الا وهو يحب ان يعلم ما عنا بها وان كان من تاويل وان كان من تاويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا هو معنى التاويل في الكتاب والسنه وكلام السلف وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر او مخالفا له والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالق وهذا اصطلاح معروف وهذا التأويل كالتفسير يحمد, حق يحمد حقه ويرد باطله السنة نقف عند هذا لعلنا ماكف بعض الوقافات عند هذا المقطع فيما ذكر في أول المقطع الأخير قال فهذا قد لا يعلم تأويله يعني الخبر الإخبار عن يوم الآخر قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته طبعا هنا يقصد الكيفية لأنه كثيرا ما يختلط أو يلتبس مفهوم الحقيقة عند الناس المنفي هنا هو هو الكيفيه الذي لا يعلم تاويله من اخبار اليوم الاخر واخبار الصفات واخبار الغيب هو الكيفية اما الحقيقة التي هي اساس المعنى فهذا امر يجب ان يقال به والا فتكون الفاظ الشرع جوفاء لا معنى لها اذا كذا قيل ان لفظ الشرع لا تفهم حقيقته أو لا نؤمن بحقيقة كأننا جعلنا ألفظى الجوفاء لمعنى له لكن المنفي هنا حقيقة الكيفية لا حقيقة المعنى فكلام الله له ما حقيقة وهي المعاني الله له معاني وهي الحقيقة لكن المنفي هو الكيفية وهذا ما يقصده المؤلف هنا لذلك احترز بقوله بعد أربع سطور لكن لا يزم من نفي العلم بالتعويل نفي العلم بالمعنى هذا هو الكلام الصحيح العلم بالمعنى معلوم فقوله عز وجل عن اليوم الآخر واخباره وتفصيل لها معاني اخباره عن السراط واللسال والميزان والحور واخباره عن الاستواء وغير كل كله لها معاني لابد ان يكون لها معاني لان لنعطل الفاظ كلام الله من المعنى الذي يجب لكن الحقائق الكيفيات حقائق الكيفيات هي المنفية كذلك قوله في فكر عن عن ابن كثير وان المفسرين بانهم يستعملون لفظ قصدي بن, بن جرير انهم يستعملون لفظ تأوي نعم ابن جرير كثير ما يقول قال اهل التاويل وتابعه بعض المفسرين وبعضه العلم وظن كثير من المؤولين والمتكلمين وغيرهم انهم يقصدون بهم أتمنى تأويل أسلافهم الذين أولوا صفات الله وهذا خطأ في فهم شنيع لماذا؟ لأن أولاً ابن جريد يقول هذا الكلام عن السلف يقول قال أهل التأويل أو قال ابن عباس في تأويل الآية وهذا قبل أن يظهر التأويل الباطل الذي هو صرف معاني كلام الله من ألفاظ راجحة إلى ألفاظ مرجوحة هذا لم يظهر في عهد السلف الذين ينقل عنهم ابن جريد إذن بجريل إذا قال قال أهل التأويل يعني بجريل وأمثاله من أمة العلم إذا قالوا قال أهل التأويل فإنما يقصدون به أهل التفسير الذين يفسرون كلام الله عز وجل والتأويل عند السلف هو تفسير المعاني بقواعد التفسير الصحيحة يسمى تأويل على ما ذكرت في الأصناف وك تفسير آيات الله عز وجل باللغة وكتفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسيره تفسير القرآن بفهم, بفهم الصحابة وهكذا هذا يعد تأويلا لأنه من باب التفسير الصحيح لكن لا يعد تأويلا من باب العدول عن المعنى الراجح المفهوم إلى معنى مرجوح مضنون إذن قول بن جريل وغيره في التأويل يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه لكن قد يفسر الكلام بمعنى اللغوين صحيح ومعنى شرعيين صحيح وقد لا يفسر إذن مفهوم السبب للتفسير هو على نحو طواعد التفسير عبد العهودة عندهم كما ذكرتها لكم وصلى الله عليه وسلم وبركاته المبينة محمد وآله وصحبه الكمان يقول ألا ترى أن النوع الثالث والأول من أنواع التأويل الواحد؟ لا بينهما فرق الثالث الأول الأول يتعلق بالاعتقاد والثالث يتعلق بالمآل الأول يتعلق بالاعتقاد يعني بمعنى أن الأول يتعلق بأنه يجب على المسلم إذا جاء الخبر عن الله أن يعتقد حقيقته ويكون هذا تأويله إذا جاء قوله عز وجل الضفمان وعلى عز استواء فإن تأويله الإيمان بأنه استواء حقيق هذا تأويل ليس له أكثر من هذا التأويل أما النوع الثالث يرجع إلى المال. يرجع إلى الأمور الخبرية التعلق بالأحداث كأحداث يوم القيامة فتأويلها وقوعها تأويلها وقوعها إذا وقعت وهو الآن يعني الأول يتعلق باعتبادنا الآن أما الثالث يتعلق بالمصير الذي سيكون عليه القبر حين وقوعه فمثلا تأويل اليوم الآخر على القاعدة الأولى الجزم بأن الله يقصد به حياة أخرى يكون فيها الحساب والجزاء والعليل آخر هذا يسمى ثالث والثالث أو يقصد به التأويل بمعنى وقوعه إذا صدق بمعنى إذا حدث بمعنى أنه حتى الكفار إذا حدث اليوم الآخر وقع لهم تأويله هل ينظرون إلى تأويله؟ يعني هل ينتظرون إلا وقوع اليوم الآخر؟ هذا يتبين بالمثال المضاد والمثال المضاد قد يطيلش وإلى كل ما نعلم نقوف عليه قليلا يعني مثلا المضطلون الذين أخطأوا في في, في القاعدة الأولى أو في, في النوع الأول من التأويل قالوا في الاستواء أنه الاسطيلاء وأنه أنه الأخير من المعاني هذا التأويل خرج عن مفهوم السلف للتأويل لأنهم يرون أن التأويل الإيمان بحقيقة اللفظ دون لجوء إلى معاني إضافية أو إلى معاني من باب اللوازم وتأكيدها على أنها هي المعنى والانتقال من الحقيقة إليها فمن هنا هذا التاويل عند التاويل الذي يخرج عن مفهوم اللفظ وحقيقته لا يعد تاويلا عند السلف إنما يعد تاويلا مذموما كذلك في المثال الثاني في النوع الثالث مثاله مفهوم السلف ومفهوم المخالف السلف يفهمونه من تاويل يوم القيامه هو قرع وأنه سيقع إضافة إلى أن مفهومنا من تأويل الإيمان به لكن المغتلين يرون أن مفهوم اليوم الآخر حياة أخرى ليست حياة بعث إنما حياة أخرى تتجدد للروح في هذه الحياة الدنيا وما يسمونها بالتناسب إذن أولوه بتأويل ضغط وزعموا أن اليوم الآخر حياة أخرى تنتقل فيها الروح من الجسد الحالي إلى جسد آخر في الحياة الدنيا وليس يوم القيامة ولذلك زعموا أن أرواح الناس بحسب أعمالهم زعموا أن أرواح المؤمنين يفتكون الحياة الأخرى لها في حواصل طير أو حيوانات أليفة وأن أرواح الكفار تكون في حشرات وغيرها فهذا تأويل باطل لليوم الآخر ما يطنعون ما عندهم فناع بأنه سيقع يوما آخر يكون فيه جزاوة حساب إنما أوله تأويل باطل يقول ذكرت أن المؤلف ذكر أنواع التأويل عند السلف ثم ذكرت أنها خمسة أنواع وكأنني والله أعلم أفهم من قول المؤلف أن التأويل عند السلف هو حقيقة التي يؤوليها الكلام وأن هذه الأنواع إنما هي أمثلة على هذا التأويل بجامع أن جميع الأنواع نهايتها الحقيقة التي يؤول إليها الكلام لا مانع أنه أصلا هذا نوع يتفرع عن خمسة أنواع ما في معنى يعني الأصل أن السلف يفهمون من التأويل الحقيقة التي يقولها له الكلام لكن هذا الكلام قد يكون خبر فتأويله وقوعه قد يكون أمر فتأويله تنفيذه والعمل به وقد يكون خبر أيضا فتأويله الإيمان بحقيقته النوع الأول وقد يكون رؤية فتأويلها تفسيرها وتأويلها وقوعها وقد يكون عمل فتأويله نفس الفعل وإن لم يسبق أمر هذا يختلف عن الثاني الثاني فعل أمر والثالث الفعل الذي ولو لم يسبقه أمر صريح فإنه يعد تأويل والله أعلم على الحال مدام جاءت السلاح نقف معها قويل كنت أود أن نختم الحديث لكن سأرض بسرعة بس رؤية عن أبي حنيفة مقولات للسلف في ذنبه وأنه ينقض عرى الإسلام وغير ذلك بما رؤية بسنيل صحاحة وغير صحاحة ويوجد الآن من من اتبناها ونحن ذلك من طلاب العلم ويفسقونه أما تفسيق مثل أبي حنيفة فهو خطأ فلا يجد نعم بعض العلم تكلموا فيه المعاصرين اللي لكن الكلام على ما عليه جملة السلف وما عليه أمرهم هذا هو اللي عنه فلا نذهب إلى بعض التصرفات العلماء التي قد يكون فيها فتنة للأمة أو بعض ظلاتهم التي قد يكون يكونوا الرجع عنها أو بعض المواقف التي فعلوها لأمور لها ملابسات وظروف لو درسناها لوجدنا لو أنها قبلها تستقر على ما هم عليه أو على ظاهره هذه الأمور كلها لا تخرجنا عن الأصل وهو أن عامة السلف يترحمون على أبي هنيفة ويرونه ورحمه الله من أئمة الدين وإن من أئمة السلف هذا ما عليه عامة السلف وجمهوره وإن لم يجمعوا على ذلك لا يلزم جماعهم في مثل هذه الأمور فتفسيقه أو تبديعه أنا أظن نوع من الجناية ولا ينبغي أن يجروا طلاب العلم على هذه المسألة يقول وجدت لتفسير الصراط أنه الحبل من السماء إلى الأرض نعم قد يكون من تفسير الصراط أنه الحبل لكن كونه منتد من السماء إلى الأرض ما أدري ما أدري يعني نقصر بذلك لأنه قد يكون ما قرهه الأخ أو سمعه ارتبط بنص معين له علاقة بهذا المعلم وعلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد وصلنا إلى صفحة 255 السطر الأخير 54 ها هنا 54 المقطع الأول وصلنا المقطع الأول ندهينا على المقطع الثاني نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراشقون في العلم الآية فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسحون تفسيره وهو تأويله ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رواه البخاري وغيره ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأساله عنها وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله وقول الأصحاب الرحيم في هذا المطع يشير إلى أمور أولها الفهم الصحيح لمعنى قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف ذلك أن السلف لهم فهم وأهل الكلام والمبتدع له فهم أخر فالسلف في فهمه من قوله عز وجل وما يعلم تأويله الله يعنون يفسرون التأويل هنا بمعنى تأويل الكيفيات في أخبار الغيب في صدات الله عز وجل وفي أفعاله وفي أمور الغيب الأخرى هذه فيها ما لا يعلم تأويله إلا الله وهو الكيفيات الكيفية التي غائبة عن الحواس وعن العقول فهنا التأويل يكون بمعنى الكيفية معرفة الكيفية لأمور الغيب وهذه لا شك لا يعلمها إلا الله عز وجل هذا فهم السن إذا التأويل هنا بمعنى ما يتأول إليه حقيقة الكيفية لا بمعنى التفسير بمعنى ما فأول إليه حقيقة الكيفية أما أهل الأهواء متكلمون ومن سار على سبيلهم فإنهم يفسرون معنى قوله تعالى وما يعلم فأوله إلا الله بمعنى معاني كلام الله عز وجل وحقائق يقولون في صفات الله عز وجل ما يعلم فاويلها إلا الله بمعنى لا يعلم حقائقها ولا معانيها إلا الله وهذا خطأ الحقائق والمعاني تعلم إنما كيفياته التي لها فعلى هذا يجعلون حقائق الصفات والأمور الغيبية ومعانيها من المتشابه الذي لا يعلم أبدا ولذلك صاروا في تفسير نصوص الشرع في الصفات وغيرها على قولهم هؤلاء المؤولة أو أهل الكلام منهم من يقول هذه النصوص لا نفهم منها شيئا أبدا ونفوضها نفوضها لأن معناها متشابه وحقائقها متشابه بزعم ومنهم من قل نؤولها بما يستقيم عندنا عقلا لا نثبت المعاني بألفاظها ولا حقائق ألفاظها لكن نبحث لها عن معاني أخرى مؤول نقول إليها وهي المعاني المرجوحة فقالوا في قولها عز وجل الرحمن على الاستواء الاستواء عندهم من المتشابه حقيقته ومعنىه فمنهم من قال الاستواء لا نعلم له حقيقة هبدا ونفوض أمره إلى الله وهؤلاء المفور ومنهم من قل نصر اللفظ المباشر وهو الاستواء عن معناه الحقيقي وعن الفهم الذي تفهمه مذاركنا إلى معنى آخر نبحث عنه في دلالات اللغة فبحثوا في دلال اللغة. دلالات اللغة فوجدوا أن من معاني الاستواء بزعمهم الملك والسلطان والاستيلاء معنى في هذا نظر فصرفوا المعاني عن طريقتها أو الألفاظ عن معانيها وحقائكها هذا بالنسبة للوقوف على قولها عز وجل وما يعلم فاويله إلا الله السلف يقولون وما يعلم الكيفيات إلا الله أما المعاني والحقائك فلا شكاً الله عز وجل قصد في كلامه معاني وحقائك تدركها عقولنا ومداركنا لكنها تثبت الله عز وجل من غير تشبيه لأن الله لا يستمثل شيء وتثبت على ماليك بالله عز وجل وبجلاله سبحانه أما على الوصل وهو قراءة الآية على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فإن السلف يقولون أن الراسخين في العلم يفهمون معاني وحقائق كلام الله عز وجل أي بمعنى يفسرونها التفسير الضغط المعلوم مع نفي التشبيل وأهل الأهواء يقولون في قولها عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون أن الراسقين في العلم يعلمون صرفه عن معانيه إلى معاني أخرى أي التأويل المرجوح